بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكрамين. أنا أبتسم لأني أجلس مع الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش وهنا سمك وهنا سحلية وهنا طائر وهنا عندنا أيضا بعد شوي راح تشوفون ثعبان وهناك قرد جايبين عنكبوت أمريكي وجايبين بعض يعني محاولين الاستوديو إلى جينينا هاي دكتور حديقة حيوان على شجرة حديقة حيوان. فقدر قدر المستطاع نحاول أن نعرض ما يمكن يعني يشرح الفكرة أكثر نحن يا جماعة لازم نوضح أن كلامنا هذا اللي قاعد نتكلمه هو انتصار للقران لا من باب الوعظ ولا العاطفة وان كان العاطفة الصادقة جميلة لكن من باب العلم ومن باب العقل ومن نافذة التجريب والواقع والبحوث العلمية. ممتاز. الجماع الذين قالوا إن أصل الإنسان قرد أو الذين قالوا إن الإنسان والقرد من إيش دكتور؟ من أصل واحد أو سلف مشترك. من أصل واحد أو سلف مشترك يعني دارون أو الدارونيين هؤلاء بهذا الكلام يضربون فكرة الخلق الإلهي وقلنا أن نظرية دارون أصل من أصول الإلحاد وكتاب عقائد المفكرين في القرن العشرين العقاد فيه شرح وافي لهذا الموضوع. اليوم راح نتكلم عن مناقشة الركيزة الثالثة من ركائز نظرية الخلق بالتطور واستبعاد تدخل قدرة خارجة احنا نسميها الله سبحانه وتعالى عن الكون خارجة عن الكون وهما كيفهم قضية تطور الانواع نوع أنواع من نوع دون يسمونه أدنى, أدنى, أدنى, أدنى, أدنى إلى نوع أرقى إلى يتحول من إلى أن نصل آخر شيء القرد وبعد القرد يجي حضرتك وحضرتك وحضرتها والجماعة اللي قاعد تشوفونهم في العالم احنا راح نناقش هذا وراح نبين لكم كيف ان الدارونيه والتطور صارت عقيده يدافعون عنها ويزور العلماء الغربيون الحقائق العلميه من اجلها راح يفضحهم الدكتور صبري ولذلك عنوان الحلقة, الحلقه دكتور محمد عنوان الحلقه دكتور عنوان الحلقه علماء مزورون علماء الحلقه لا موضوع الحلقه موضوع الحلقة. موضوع الحلقه علماء مزورون. مزورون. مزورون وبالدليل العلمي الهادئ دون تطرف ولا مغلاه علماء ومن كبار العلماء مزورون عشان يثبتوا شيء معين في دماغهم هم لان كما تفضلت أن النظرية لم تعد نظرية أصبحت مبدأ أو انشئت إيديولوجي أو عقيدة أو حتى ربما اصبحت دين لبعض الناس ولا بالله الله وغيب هو بمقاييس العلم نشوف هل هي نظريه علميه ولا غير علميه مش عاوزين نتجنن على نظريه نشوف الاول المعايير بتاعت اللي النظريه العلميه اول حاجه لم يثبت حتى الان ان ركيزه او فرض او اليه من اليات التطور لداروين لم يثبت حتى الان انها وضعت موضع التجريب العلمي او التمحيص العلمي دين بتوحد واحد واحد نمت تلين أن لا يوجد كشف علمي واحد حقيقي، الكشوفات العلمية اللي داو هي ديت موضوع الحقق أو ما مزورون عم بقول كشف علمي حقيقي واحد أو تجربة عملية واحدة تؤيد لا ركيزة ولا آلية ولا فرضية من فوض نزيف تطور ديت ايه رقم اتنين, اتنين. وبعدين نمر الثلاثة كل الوسائل التي استخدمت لبيان صحة النظرية أثبتت بطلما وللمشاهد الحكم. ان يحكم هل هي نظرية علمية ولا غير علمية ضوء الثوابت الثلاثة اللي أنا قلتها الآن طيب نبدأ الآن دكتور نشرح ماذا تقول نظرية التطور؟ لا الركيزة بالذات الركيزة لا في الحلقة ركيزة تطور آه الثالثة عن بعضها عن بعض آه احنا الركيزة الأولى مساق الحامل الحياة وخلص خلص, خلص من دلوقتي أما الركيزة الثانية وهي تطور الأنواع بعضها عن بعض عن بعض. تكون نظرية ببساطة أن الأنواع التطورت عن بعضها الأدنى يحصل فيه تغيرات ويؤدي إلى الأرقى وإثناء تحول الأدنى إلى الأرقى يتكون كال انتقالي أو حلقة وسيطة لابد يجمع بين صفات القديم والجديد, والجديد. أو السابق والإيه واللاحق. بس النظر بتقول ماذا هذا عزيز المشاهد ده عباره عن إيه أسماك الأسماك دي تقول نظرية أن هي الأسماك الغضروفية بمرور الزمن تكلست وتحولت وتطورت إلى أسماك عظمية نعم. والأسماك العظمية بمرور الزمن أصبحت زحف مثل هذه سه ازاحف زي اللي عندك هذا؟ لو تشوف الأسماك أيوة شوف الأسماك واضح لك ترى واضح تماماً وبعدين تطورت عن ازاحف إلى كان أرق ما هو وهو, وهو سلحافدي مثلاً سلحافدي أو السحلية ما السحلية من زاحف أخرى وهي من ذوات الدم البارد هذه السحلية هذه السحلية يفترض إن هي تطورت عن اللي للاسماك طيب فيه في في الوسط طبعا في برماد ضفدع بس مش متاح لنا الضفدع الا فين الكائن الانتقالي بين بين الاسماك والزواحف والزواحف فين الكائن الانتقالي يعني طبعا انت جايب هذا كمثل كمثل الزواحف البدائيه وغير الدائيه طبعا وأنه طبعًا. وأنه... طبعا اين الكائن الانتقالي اين الحلقة الوسطى ما بين الأسماك وما بين الزواحف بين على الشاشه الان برضه صوره للسهليه دي عباره عن حفريه نعم وسبحان الله الحفريه دي عمرها وخمسين مليون سنه لا هل تختلف عن السحالي اللي انا ماشي الآن دلوقتي لا تختلف وده اكبر دليل على انتفاء التطور يعني الحفريات صارت ضد داروين طبعا هو جاب جاب حاجتين كانت تعونا للنظريه من جوز أصبح معولا عليه اولا, أولا الحفريات, الحفريات الحفريات الحفريات الحفريات ثاني شيء زمن الزمن في القانون الثاني للثيرموداينامكس قانون اسمه قانون الانتروبي هذه تثبت انه يعني راح نجي عليه هذيق عليه ضد الضروريه تمام ايه. فادي السلحفاه فين الكان الانتقالي ها كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ايه. اين الكان الانتقالي اين الحلقة الوسطى ما بين الاسماك وما بين السحالي او زاحف دكتور بعد اذنك. بعد اذنك حتى عندنا احنا في الاستوديو زاحف اضخم من هذا واكثر زحفا لو هو استعبان عند أخونا إبراهيم الهاوي ما شاء الله اتفضل يا إبراهيم ما شاء الله زين حتى يراولنا زعبان لأننا لأن حقيقة خفنا نحطه على الطاولة وبعدين الله يستر آه. قال هذا عزيز المشاهد لا تفزع <تصفيق> بسم الله أرجوك بسم الله أبراهيم. أخونا إبراهيم الهاوي <تصفيق> إبراهيم هذا يمي صلت على الدكتور محمد زين يعني هذا زاحف دكتور هم يرون آه. أنه لم يكن زاحفا نعم يرون أنه لم يكن زاحفا آه. نفس الشيء إنه كان الأسماك تطورت إلى أسماك غضروفية إلى عظمية إلى برمايات إلى زواحف. آه إنه آه فلسطين ما يكون زاحفة. السؤال أين الكائن الانتقالي أين الحلقة الوسطى بين الأسماك والزواحف؟ مم. لم يعثر عليها بشر ولن يعثر عليها بشر. حلو. آه وهذا الزاحف يفترض فيها أن تتحول إلى ماذا؟ يا أخي رهيم دي نوع الحيل عصره؟ هنا. آه هاي تعصر ما فيها؟ بتاكلوا إيه؟ أرانب. ارانب ولما تكبر ممكن تجيبوا خروف صغير كده اه اطالي بتعصره. <تصحة> <لا أنا ماير Burnah> اه اطالي بتعصره وانت ما تخافش انه تعصرك لا لا ما يخاف انه تعصرك دكتور ليه نعم <تصحة> <تصحة> <تصحة> دكتور ال ال, ال, ال, ال المخرج تقول لي واضحه الصوره واضحه ال ال ال الدكتور هذه ال هذه كزاحف <stresses> يتحول إلى ماذا بعد ذلك؟ إلى طول أرقى منه. آه يتولى أرقى منه. آه بعد الزواحف؟ آه الطيور. هذا الح. هذا الحبيس. الجميل الحبيس ده. هذا الطائر. يوم من الأيام كان حي أو ااا الحلقة الوسطى وينها؟ ما, ما نسأل. آه. ما نيجي بقى؟ هذا مقتل. هنيجي بقى في علماء مزورون هم زو... ما فيش على وسطة هم زوروه. هم زوروه. هم زوروه. انتصارا؟ انتصارا. وتعصبا؟ ل عجيب. آه آه. فالمفروض الزعف عزيز المشاهد اشترك معنا هل يعقل أن هذا السعبان الضخم يتطور ويصير هذا الببغاء الجميل الملون ذو الريش أولاً ده من ذوات الدم البارد السعبان وده من ذوات الدم الحار ده بيتغير بتغير البيئة ده ثابت زي الانسان الإنسان ما غيرتش متغير البيئة ده في ريش وده ما فيش ريش ده في أجنحة وده ما فيش أجنحة فرق كبير جدا, فرق كبير جداً. يعني كأنهم عوالم متفا يعني. نوع مختلفة تماما ما فيش حل غير أن خلقت القط خلقه ومرة واحدة. الكتاب اللي عندك يثبت. بالشكل الكامل آه هنيجي دلوقتي الكتاب اللي عندي. معلش شاء الله طيرنا. بس زينك يا دكتور محمد أخاطب المشاهد مباشرة لإن حتى دي عاجزة تواصل هذا الكتاب. اسمه of Creation. أطلس الخلق أطلس الخلق وعلى فكرة وزن الكتاب ده حوالي أربعة كيلو مم. كل صور حفريات اضخم كتاب أو اثقل كتاب شلته في حياتي يعني أنا اليوم وشوعة ألف وشتوبية صفحة لكن تطلع مثلا اثنين كيلو مم. ده أربعة كيلو وبعدين غالي جدا لأنه في صور نادرة على مستوى العالم يثبت ماذا في الكتاب؟ يثبت مم. أن كل المخلوقات خلقت دفعة واحدة ولم تتطور. ما فيش لكال انتقالي ولا ف. لي الك الحفرات مثلا بونزو مثلاً ميت مليون سنة هي نفسها الكائن اللي موجود الآن. وليكم الأمثلة. بعد الدكتور بعد الفاصل راح نشوف الصور وراح نشوف القرد اللي معانا في الاستديو اللي انتقل ككك ك... حلقة قبلنا إحنا بإذن الله بعد إن شاء الفاصل نكمل. شان الله رأينا في الفاصل الماضي الحيوانات اللي كانوا على الطاولة السمك السحلية الثعبان الطير كعرض لفكرة أو عقيدة تطور الأنواع بعضها عن بعض وعنوان الحلقة علماء مزورون هذه العقيدة لما كانت غير صحيحة العلمانيون العلماء الغربيون زوروا الحقائق من أجل إثباتها وقلنا أن هذا التطور ينتهي بحيوان واحد سمعنا صوته مساء. اللي حنا اما نكون متطورين عنا واما نكون مشتركين معه في ايش يا دكتور في اصل مشترك او سلف الواحد في اصل مشترك او سلف الواحد هذا الحيوان شو يسمونه يا دكتور القرد يسمونه القرد وهو متفضل طبع. عندنا ضيب في الاستوديو تفضل يا ابراهيم جيبه يا بجيبه اللي بهدل ابو النحين جيبه الله <تصفيق> اهو هذا قاعد افوقه قاعد يستاهل اه نعمه معلش حبيبي ارجوك ايوه زين هل تتوقع يطمر علي يا ابراهيم لا لا وليش كذي مسكين خايف منباءات. إيه زين أعطي معي؟ هذا يا دكتور يعتبرونه يعني هذا هذا هذا هذا هذا في في في في الفكر. نعم. هذا المشكل اللي هل ترضى أخ الكريم؟ أي نعم أن يكون هذا الجد كالعلى؟ أو او انت وهو يعني ان تم ان من أصل ان أو ان ان انظر إلى ان الجميلتين انظر إلى ان الكثيف انظر إلى عينيه الحالمتين انظر إلى جفنيه الهامسين <تصفيق> حط المشاهد حط ان الهامسين، ان ان ان ان ان ان ايزاي يقرب لك لا لا لا لا لا لا لا <تصفيق> لا لا هو خايف من الكشافات ولا اه اه, اه اه احنا طبعا دكتور اه اه خلص اخو ابراهيم هذا تادي العينان <تصفيق> هيتادي <تصفيق> <نعم>. العينان <الهمستان تصفيق> حلو <وزاد> الجفنان حليمان <تصفيق> <تصفيق> اه وهذا دكتور نعم. احنا بعدين مشكور اخوي ابراهيم احنا بعدين كده حلو جميل قوي زين؟ تب الماي؟ تعال تعال تعال تعال حقق حقك تفضل يا ابوي. تجول الماي هنا يستاهل ها يستاهلك صور اه زين زين كم يجيب دكتور؟ اه حتى نشرح عليه تفضل جيبه اه له كده قاعد قاعد حلو قوي وريح بس هو شوية خايف نغير عليه جوا اه زين نرجع ثاني لان فيلمنا كتير خاف اي اي تمام ايوه ايوه بس بس يلا يلا روح يا اي فدكتور هذا حتى يثبتون الصلة بيني أنا كإنسان وبين هذا أين الحلقة الوسطى؟ قام العلماء بالتزوير عادنا دكتور أمثلة على تزوير علماء وظماء في الرسوم المزيفة المثل الأول من المتهم الأول؟ إيه رأيك نعملها بطريق محاكمة؟ أنا أقول لك من المتهم الأول؟ أرنس هيجل. أرنس هيجل طيب الزمان نهاية القرن التسع عشر المكان ألمانيا الاتهام أنه كلف أحد الرسامين المحترفين بتزوير جنين الإنسان ما نظريته؟ نظريته تودع ثيوري لنظرية التلخيص في حواهي إيه؟ قال لك أن تطور, تطور الفرد تلخيص لتطور نوع. تطور الفرد, الفرد تلخيص لتطور وذلك هي مشهورة في تداخل العلم من التلخيص كيف؟, تطور كيف؟ تطور لا كيف؟, كيف؟ قالك إن الجنين في بطن أمه، الجنين في راحة أمه، بيمر بمراحل ثلاث، مراحل الأسماك ثم مراحل الزواحف. هذه الصورة على الشاشة دكتور؟ لا أ ع... أ أوجيد نريد صورة إيرنست هيكل. اللي قبل دي الصورة اللي قبلها كان إيرنست هيكل. هو المزور ها؟ لا لا أوجيد آه هذا هو إيرنست هيكل. أيوه. وكانت صديقة كبرى له ومحكمة. نشوف بقى الرسوب اللي بعديه هو. ادي جنين الانسان وفرحم أمه امه فجاب احد الرسامين عمل له خياشيب ليه عاوز يثبت نظريته ان يعني تطور فرد تلخيصه لتطور نوعه فبيمر بحاله داخل الرحم في ثلاث مراحل الاسماك وبعدين الزواحف وبعدين الانسان فراح جاب الرسام راح مزور هذه الخياشيم الخاشيب تبان فيما بعد ليست خياشيم ليش تخشيم؟ وإنما, فعل... وإنما دي فينفة وإنما دل بدايات الأولى لتكون ثلاث أشياء واحد. الأوزو الوسطى قنات الأوزو الوسطى قنات الأوزو الوسطى اه التين البرثايرود جراند اللي هي الغدة الجارد الدرقية. ثلاثة الثايموس جلاند الغدة الثايموسية دي دمرت واحد. طيب. كان في حاجة اسمها اليوكساك اهو كيس المح قال ده بيحكي مرحلة الزواحف أو شيء من هذا القبيل تبين إن الكيس ده. هو عبارة كيس مملوء بال... بالدم لتغذية الجنين وليس له علاقة بالزاحف بالقريب ولا. وعلى <تصفيق> سن على سن ذيل ها. آه... لا لا دي... لا جي بعد كده للذيل. ها أما الثاني كيس. آه... ال... ده كيس وبعدين ديل ما, ما طلعش طلش ذيل. دي بدايات تكون العمود الفقري العمود الفقري تعل الإنسان. ااا ليه شبهها له هو وما هو بزيل ولكن بل شبهها له. شبه له. ااا شبه له لي لأن في علم الإمبرولوجي علم الأجنة. آه. الذيل يتكون الأول قبل تكون الساقين. فيكون. في فهو في حسبه ذيلا. تقصد و... تقصد تتكون قبل الساقين سلسلة العظمية. آه طبعا, آه آه طبعا فبارزة. آه بارزة فحسبها العمود الفقري حسبها ذيل وما هي بذيل؟ وإنه عمود فقري. العمود الفقري. العمود الفقري بيكون قبل تكون الساقين. فضيحة. قم حكموه. ماذا كان الحكم دكتور؟ الأول, الأول إيه حيثيات الحكم؟ يعني إيه الإتهام إيه, إيه نعم أنت زورت هذه الرسومات عشان تثبت نظريتك أيوة كويس أي ماذا كان رده كان حي بكل الترجمة عن الألمانية كما تروي المراجع أيوة يعني كان عذرا أقبح من الزمن كان عذرا أقبح من الزمن عذرا أقبح من الزمن ماذا قال آه. ماذا قال لماذا تزور يا هيدر إشمعنا إشمعنا أقول بقى أقول إتهام الاتهام ها لماذا تزور لماذا تزور الدفاع, الدفاع ماذا قال قال ماذا معنى انا اللي بتحكموني كل التصوريون مزورون ايش معنى انا كل الداروينيون تطوريون كل الداروينيون والتطورون كل والتطوريون كلهم مزورون ايش معنى أنا اللي هذا جواب عالم كبير زور من أجل من كبار علماء البيولوجيا في القرن ال19 أحد الدرونيين المحدثين م. اللي هو شارك في ريكو بانيشن ثيرو اللي هي النظرية التركيبية الحديثة يدعى جورج سيمبسون قال إيه شوف قال إيه إن هيجل بفعلاتي هذه قد جنى على نظر التطور كاملا لم نجني عليه أعداؤها ذلك أن ذلك أن الأجنة لا تحاكي أبدا نشوء الأجداد أبدا مناش علاقة خالص وبعد الفاصل نكمل هذه الفضيحة وغيرها يا دكتور دكتورنا عرفنا ونحن نتكلم والقرد معنا هني متحمس أننا نتكلم عنه وفتح غطاء الماء إن شاء الله ما يكب علينا ماء والناس صايمها ها زين ودمرنا المهم احنا قلنا ان بلغ التعصب في العلمانيين الداروينيين الماديين أنهم زوروا نظريات القضية الحلقه الوسطى أو التطور الأول أرنست هيجل وعرفنا فضيحته في التزوير المتهمه الثاني من هي جريمه جريمه تزوير جريمه بكل ما تعمله جريمه, جريمة متكامله للأركان من المتحم الاول ايه, إيه الجريمه طبيعه الجريمه ايوه آه الجريمه عباره عن رسمه او شكلوا مخلوق جديد من تركيبتين من طائر وديناصور فاسمى الدinosaur الطائر واسمه العلمي الأركوبتركس. إيه نسمع عنه. آه طبعا. لأن ف... حلقة وسطة. على على حلقة وسطة. ما بين الزواحف الطيور. زواحف. صورت الزواحف إلى طيور. آه. يعني الدinosaur كانوا في ظنهم م. إن الدinosaur كان بيحاول يصيد الزباب. م. فايه يخفز في الهواء. فشوية بشوية نبتكتلو أجنحة عشان وتحول إلى إيه إلى طائر. تبين تبين. تعال شو بقى الدفاع ها. الدفاع ماذا؟ الدفاع. ولد انتم مجاورون لماذا نمره واحد هذا المخلوق له جناحان حقيقيان وهذان الجناحان فيهما ريش ونمره ثلاثه يستدعى وجود الريش انه من ذوات الدم الحار اما الدنيا الصفه من ذوات الدم البارد ولدنا في ابتلاء ومتصلين وعارفين يعني دم حا حر... دم حار الحر... دم الحرب ما بيتعصرش بالتغير اللي في البيئة شوف يعني عندنا هنا في الكود درجة الحرارة جديدة جدا ومع ذلك درجة حراره جسم الإنسان ثابته سبعة وثلاثين صحيح لكن زاوية الدم البارد بتتغير بتغير البيئة ارتفاعا انخفاضا كويس حلو وبعدين النمره اللي بعد كده قالوا ان له عظمه القص عظمة القص أنت شوفت الحمامة أيوة. تحب أكل الحمام؟ ممتاز, ممتاز. خاصة الحمام المصري يا دكتور <تصفيق> <تصفيق> يعني الصدر طالع آه. يعني السيف هذا مع الصدر آه. اللي هو بيسموه بالإنجليزي ستيرنم اللي هي عزمة القص العزمة اللي بيكون تحت الصدر على طول دي لها مهمة وظيفة مهمة وهي أن العضلات بتمسك فيها والعضلات اللي بيساعد الطيران على الطيران فهم قالوا أنه يعني ما فيش عزمة قص حفرية أولى حفرية تانية في الحفرية السبعة سنة 1999 كانت الطبمه الكبرى وجدوا حفرية في غاية الدقة والقص موجود خلاص نيجي بقى للزعم الايه للزعم الرابع الزعم الرابع أن هذا الديناصور الطائر توجد في أجنحته مخالب الرد أنه. ده اتهام الدفاع عاوزين نعملها بصوت محاتبة رد. التع... لا مش رد الدفاع وما الجديد في هذا؟ هناك طيور حديثة تعيش في الوقت الحاضر. أيوة. فيها مخالب على أجنحتها. مثال طائر الطورق بالإنجليزي توريكو الطورق وطائر اسمه اله آذن. اللي هو آذن هو آذن. دي كلها فيها مخالب ال في ال الأجنحة. قال لك ده في فمه فم في اسنان وفي طائر في اسنان في فم الاجابه على هذا ان الاسنان ليست سمة اصيله ولا يعني اساسيه في الزواحف الخلاصه القرار القرار الاركوبيتريكس ليس كان انتقاليين <تصفيق> ولا حلقه وسطى بين الزواحف بين الديناصورات والطيور بشيطلع. وانما هو بشيطلع. طائر وكل ما تحمل الكلمة من معنى طائر ومن فئة الطيول ذوات الأستان، وكانت فضيحة كبرى التلمذة إنكشف سنة ألف تسعمية حلو. كانت فضيحة كبرى. الفضيحة الثالثة يا دكتور. فضيحة ثالثة قريباً من الفضيحة الثانية. مش فضيحة جريمة. جريمة. جريمة, جريمة كل الجرائم. يعني دكتور مشكلة لما يصير التزوير متعمد وفي قضايا عامة. مبين المدان فيها. نعم. مجلة نشرها الجغرافيك. وف هاي مجلة عالمية. مجلة عالمية طبعا تعرضنا. وهنا يأتي التعصب العلماني الزمان الزمان. 1990 المكان الصين الاتهام الاتهام طائر اسمه بقى مش الاركو بيتريكس لا الاركو رابتور الاركو رابتور الاركو الاركو رابتور رابتور ايه حكيته بقى آه جابوا عظام شوف عن عند وعن قصد وعن سوء سؤنية وعن عدم سلامة طوية أيوة جابوا, جابوا طائر مم كويس مم وبعد طائر بداي وجابوا ديناصور اسمه ديناصور الدرومصور الدروماسوري ديناصور الدروماسوري ده غير قادر على يعني على الطيران طبعاً وراحوا مركبينها من بعض و... والتزوير تم فين؟ أنا قلت زمان تسعين، المكان الصين وتم تصدير التزوير من الصين إلى الاتحاد الأمريكية وعرضوه على أنه وعملوا ضجة في العالم هذه هي الحلقة الانتقالية، هذا هو الكائن الوسيط وصلنا لنتيجة وصلنا لنتيجة ما بين الزحف الطيور هذا هو الدوليسور الطائر آه، طلع في النهاية أنه عم جريم تزوير وتركيب طائر بدائي مع الدوليسور دروماسوري وده كان يعيش من 125, كان, بعيش من 125 م... كان يعيش من حوالي 125 مليون سنة كان يعيش؟ من حوالي 125 مليون سنة خرأتني يا الحبيب آسف في جرام كثيرة أخرى أيه. طيب دكتور جريمات اللي يسمونها إنسان الكونغو خبر الصحفي وال... قصة إنسان الكونغو هذه لا دي قريمة لأن... القرائم لأن كون كلمة إنسان مشكلة وكونغو ويكون أصول قرد هذه مشكلة لكن إنسان الكونغو هذا اللي صورتي على ال... دعني أولا لندية مصيبة كبيرة دي آه. بجد دي أولا حرام عليهم وعيب على العلماء اللي عملوا العمل السوداني هم يتصل في حقوق الإنسان في الآدمية في, في الآدمية كل شيء دادية هتهز الأخوة المشاهدين هز ولذلك خرجنا شوية أنا عاوز إنسان بلتي داون. بس دكتور رح ناخذ فاصل لأن الوقت أدركنا ونرجع مرة ثانية نتكلم عن عز إنسان بلتي داون. إنسان بلتي داون تحت عنوان حلقتنا علماء مزورون من أجل دارونية. نعم. الحمد لله. دكتور ما زلنا نتكلم عن علماء مزورون زوروا من أجل الانتصار لنظرية دارون. نعم. من الأشياء اللي غرناها في التاريخ. ان هناك الإنسان القرد ان الفك قرد والدماغ انسان وسمعنا ان حول ذلك ايضا تزوير القصه هذه اه دي فعل عالم فعل عالم تشارلز داوسون من المتهم لا تشارلز هذا جنسيته انجليزي الزمان 1912. المكان بالتدول. الاتهام الاتهام انه قام بتركيب فك قرد على جبهه جوب انسان كيف تم اكتشاف اللعبه هذه كويس التزوير على التزوير كويس هو اصلا تشارلز داوسون وجد جمجمه انسان كامله في حفره بالقرب من ملك في انجلترا فراح واخدها وراح زعم ان ديت لانسان مات من حوالي خمسة الاف عام والحقيقه بعد كده بقى هو اتفق مع بعض العلماء على ما يلي مم. شال هذه الصوره موجوده اه اه, آه. شوف مم. يعني هما هم وبعدين ادي الجمجمه جمجمة انسان وراح شايل الفك السفلي بتاع الانسان وجاب فك اورنجوتان نوع من نوع الغرلات وجاب رسام تخيل مم. في ضوء هذا يبقى شكل الانسان ايه هذا هذا, هذا شكل مستقيم وبعد اه مم. بعدين دول الجماعه اللي كشفوا الفضيحه أو, أو, أو هذه القليل كيف كشفت ب... الفضيحة؟ لا لول لول ماذا... ماذا ماذا فعل؟ ماذا صنع؟ جاب يعني عالم دكتور قاعد يشتغل علمي طبعاً تزوير علمي طبعاً تجور قريماً تجريب يعني تجريب السلام اللي هو شرذس دوسل علم إنجليزي م. وعرفك هو في الأصل طبيب ولكنه هاوي حفريات وهو يعني حكيت قضية التطور ضرورين متعصب ضرورين متعصب ماذا فعل جاب النحات ان حد راح شايل الفك السفلي بتاع الانسان وراح جايب فك اورج جوتان وده نوع من انواع الغوريلات وراح شايل الاسنان بتاعته وبركب لها اسنان ايه انسان وعمل حشوات كده بين المفاصل مش كده وبس وراحوا الواحد كيميائي شوف الجريمة بيشترك فيها كب علي راح داهن الجمجمه والفك بمد ثاني كرومات البوتاسيوم ليه ثاني كرومات البوتاسيوم بتدي شكل القدم بتدي شكل إيه؟ القدم وبعدين حطوها في حمض عشان يبين ان دية مش معموله بفعل فاعل لا هي كده ناتشورال طبيعيه طبيعيه اصيله طبيعي. جه جن احد جنو جنود الله قال لهم اسمه كينث اوكلي عالم طبيعيات عالم طبيعيات شغال في المتحف البريطاني المتحقق للتاريخ الطبيعي م. قال لهم أرجوهم ادوني بس فرصه اكشف عن ال... عن الجمجمه ديت واشوف يعني عمرها كام فكشف باختبار اسمه اختبار الفلوريد لقى الفك خالي تماما الفلوريد والجمجمه فيها اثار بالفلوريد ما معنى هذا معنى هذا ان الفك ليس بتاع الجمجمه اه تركيب تركيب وتبين فيما بعد ان الفك لإنسان مخ... لقرد أورنجوتان مات من خمس سنوات وهم الجمجومة لإنسان حقيقي مات من حوالي 500 سنة وكانت فضيحة كبرى تم على أثرها نقل هذا الإنسان بالتدون من المتحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا إلى يعني تخلصه منه تماما كم, كم تمت من. مسافة مدة التزوير؟ مدة الزمن التزوير 41 سنة, سنة يتنطنون ويطبلون ويجمرون هذا هو الكائن الانتقالي هذه هي الحلقة الوسطى ما بين القصد والإنسان وهي تركيبة من سنة وهي تج تز... واحد وأربعين سنة من ألف وتسعمائة وتسعة عشر تحديداً لغاية ألف وتسعمائة تزوير علماني طبعاً, طبعاً عجيب دكتور طيب دكتور, دكتور يعني قلنا قبل الفاصل جريمة تزوير إنسان الكونغو أنها ليست تزوير أنها جريمة إنسانية هذا سبق لا يدركنا دي أخي العزيز دي دي جريمة القراء دي جريمة ماذا حصل واحد الدروني وعالم راح الكونغو وبعدين لقى رجل قصير كده لونه اسمر شبه بالقرد متزوج وعنده طفلين راح صيدوا إنسان. انسان متزوج لو اسمه اتبنج اتبنج باللغه الكونغوليه أيوة. معناها الصديق أيوة. راح واقد هذا الصديق وضعه في قفص وصدره فين الى الولايات المتحده الامريكيه أيوة. عرض لمده عامين في معرض سنت أو سانت لويس العالمي. أيوة. بعد كده بعد سنتين ودوا حديقة حارو فوبرونكس في نيويورك. ماذا سوون؟ راح بحطروه هو في القفص أمامه ماذا شمبانزي وعن يمينه الغررلا وعن شماله النسانيس ومن خلفه ال يعني مجموعة القراء أقرأها. لا وعلى إنه قرد وهو إنسان حقيقي. الله يجري ما يدك. أكبر قليل. النتيجة ماذا؟ إنسان مين يتخيل هذا القرب وشوف. وشيلوه قرد على اساس يعني انه حلقة الوسطى ما بين القرد والانسان الصحف والدنيا تعرف نظريه داروين النجاح دكتور حد... اه دكتور هورل نضاي اللي هو مدير حديقه بورفكس في نيويورك خطب و... و... واذاعات وصحف وجرائد ومجلات وتنطق كبرى النظريه صح وهذا هذا هو الدليل اكبر دليل في العالم وهي خريقه قريبه ده انسان ماذا, ماذا كانت النتيجه دكتور ماذا تتوقع؟ أكيد يعني يعني يقهر هذا يقهر نفسياً وبعد ما يقهر أكيد يعني مات انتهى رغمات دي جريمة بكل المقاييس الله الجريمة آه طبعاً الناس راح يصدمون أهو. عندما آه. وده مرجع إنجليزي هذا مو مر مو تزوير تاريخ ورقة أو تبينجا ذا بيجمي أوذا جو القذب فيه في يقتل حياة قدي هو القذب جريمة الجرائم آه وأدي خذ في آخر دقيقة ماذا تقول أقول هذا كتاب اسمه أطلس of creation ده كتاب سخيل جدا وزنه حوالي أربعة كيلو سخيل جدا أي دكتور وقت شون تريد أن تثبت منه أعوز أو أثبت للمشاهد أن لم توجد حفرية حتى الآن تبين أنه كان انتقالي فكل الأنواع خلقت خلقا وكاملا في نفس اللحظة فعلى سبيل المثال أدي, أدي السردين شوف دي لكل حفريات ودي السردين الحقيقي سردين م... الآن وسردين قبل سردين. ملايين أ... السنين أ... حفرية. أ... قبل 54 مليون سنة طيب بعد غير هو نفسه أيه. تعال في صفحة 56 الهيرنج الهيرنج اللي هو سمك الرينجة مم. شوف قد سمك الرينجة اللي موجودة الآن ودي الحفرية بتاعتها هي هي ملايين السنين كله بالملايين م... برضو 54 مليون سنة ولم تتسنى في العصر الهوم في العصر الايوسيني هي نفسها ده أكبر دليل على هدب الركيزة الخاصة بتاع التطور الأنواع أو الكائنات الانتقالية مفيش كائن انتقالي حلو. الكائنات خلقت خلقاً وفي نفس اللحظة تجد مثلاً هنا الشكل ده في ده البيرش نوع من السمك النهري برضو قد السمكة الحقية وادي الحفرية هي هي دكتور هذا الشواهد كثيرة آه لا في والله في هنا قفز البحر بس سبحان الخلاق العظيم نجيبها في الحلقات الجاية بإذن الله دكتور نجيب الحلقات الجاية ويكون الأطلس معنا وأشكرك على هذا التوضيح وسنستمر شمع. في حلقات خلق الإنسان بين العلم والقرآن شكر الله لكم شكر لك دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته